eshanat ber xayal turik ekel عاني كانت تظلم عاني تي خافر ليك يا عجل hey, we are here, ma sha Allah hey, عاني تي خ... يا جسام يا, لا وان فاتيت وبدأ وبدأ يا جسام يا وجهك لوان فات اسود دمعتي وابدا يا جسام شمعه الشبان يا شيخ شب... ما الله يا شيخ الشبان ما شاء الله جن وريح ما القاسم يا حاج ممنوع ممنوع ممنوع لو البيت الشاعر الفاضل امان في الامال يذني اقلبيه في لي بمه جنات بير خيال تعوي اخي وردت عمري الضال نسي هو كتل غي شو راشد عبيرك في الوي الصبي اغاليك ما تيتظم Tá 아니 제스타 계 شمعة الشبال ما شاء الله ما شاء الله تو تو انذبح ما ay fetch ngake min riti ve Sweit, gua gayžedı fu Mezie cobo eru。Weyan ويا انا فاض ما يا عجل السام يا يا جودي. من حقي له حانيت وبدأ معدي وبدأ ما شاء الله ما شاء الله آه. آه. بارك يا شمعة الشباق يا شب يا شبار. بارك الله دي. زبح ما ظنيه الله يقضي حوائش يا جزع يا عمي ما منونه خاجبين الله يقضي حوائش بحق القاسم ابن الحسن E ga wo bo lo Ejare la ca ha yi ji akh me wa ويا نابا وماجود من حاجيلو حاننا وبدا موتش حان يا بارك الله بي. يا شمعة الشبان يا... بارك الله بي. يا شمعة الشبان 6 Das ma يا طبيب لا اولا تزوال اولي يا سلامات قد سدها المساله الدو يتوا اوت يزه حاجه ماش الا وانت تخيت جدري بعتك بها يا بارك الله عبي. جدري بعتك بها بارك الله بي الخارجي مو با ونني اشوف دمعتي. يا جسعى يا, يا الله اقطع يا شا on the... السراج لتذكرني تعاب اربع عك يومي اجي اولي على السامر بعدم يا بني لا تحير أغاني لغ بالدار أقول لا نشي وما إلك نيب يا تعود يا وما ايشاخني يا تعود يا سكا لا تتعلقوا تموت ويبدا الطم وجاوب بيتين بعض يا شمعة الشبان يا شمعة الشبان. يا ش... شمعة الشطان ممنوع خالد يا يا يا يا تنذبح عضوي تنتهي صحما وقد ما عدتش نونو خالد يا ابني اجمع ردي تنسي خسراتي انت ذكرني تغبر بعياتي يا وليا دي وليا اليدة مر مرني يا بعد امي يا ابني لا تخايرني اغنني لو بيت ساعه رب ربي وما الكني يا تعوش يا تعاش يا نوتي وما الله بي انامك الرب عندك يا مقدم عت تحني يا جاع الوقع يبقى في صبره هو انتى الزمن عندي وغائب تاع ايام وض هو اضر للجهار وعما يكفاك واجب الزمن دينك ابن صوي تشته شيء تبدي خير أمك يا جزا يا رضي أمي تالي ترد نادي أترو الشمعة الشبان. بارك الله بك. يا الشمعة. الله يقضي حواجه. يا شمعة الشبان. ربح ما ظن يا حيه يا ممر هو من رحاب بلوانك الشنه قصر الذذابه هو ما كفا عجاجه Kibna sopeNetir, Ehd uma krabspeek. O hajid som Veeth ar única Tipher ذا علم ترد نادي تبارك الله بك ثاني امثير ذا معي الجات القول خسره ونظر مشبو كل ظنهاي وتجسر ويلهم ينجل ويو لكن من فغد تغ رد ابن حار مذبوط من بعد ساعة رد ابن حار بطولة مددت صاخت أخاك يا بعد الروح صار الزفا فيم صاب يا بارك الله بي صار الضيفة يا جزا ما شاء الله وشموعي لك ضاوة وبدأ معي تتحال بلجاء قاعد بلجاء بالخدمه قاعد ممنون ارمل التي تظرب الله ربي مشبوح كل راد ساغا راد ليها ابن حار مذبور ما يددت صاقا أخاش يا بعدي وارز جيكا يا مصباح يا جزا الله بارك الله بك فارز يا مصباح يا جزا وشموعي اي ال... وشموع وبدأ معي تتحنيت وبدأ معي يا جاسم يا جاسم ما تطفى الشمر يا جاشم يا صفاء الشام و يا فلسطين صفاء الشام عايش مع نخرك يزغيها يا ريح هجه او يا طفيحه وكين طويل وجدانك تجي معي تجل و باخلى يا ويش ذانك يا عجاج ينفّرت ونك يا عجاج مصا اوت يا عجاج ممنون السيد السعدي جلوه و به خلاص فجوي ما يا جاسم صارت عينانك يا جاسم صارت عينانك غلطانين اليالا امدع بارك الله هو مجاوي بكن ما لين شدنا عاين غايه بما وين وض يحل الفكره العجنا احساس كل شعبتنا فاياج احايل شمع واحايل دف ناجي جاي انسى غيره ولهفه مو حاله خل قد حفضه مو حاله خل قد حفضه ورايل عد من ريدي